غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم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 أفتهلكن بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم منهم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 فَلَمَّا أثقلَت دعوة الله ربهما لَئن آتيتَنَا صالحا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين فَلَمَّا آتاهما صالحا جَعَلَنَّهُ شركاً أَفِي مَا آتاهما فَتَعَالَ الله فَتَعَالَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ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 الله أكبر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لوالله والرسول. فاتق الله وأصلح ذات بينكم وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرها المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن بي قلوبكم وَمَنْ نَصُوْا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغْشِي كُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يظهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه انني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب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 وعذاب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباق ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة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 مستضعفون في الأرض تخافون أي تخطفكم الناس فأوادكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمع ما لو نشاء ولقنا مثل هذا لقنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وما لهم ألا يعذبه الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أوريا إن أورياهه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلن وما كانوا صلاتهم عندهم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 ولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير